أم حسبت أن أصحاب الكهف ورُضيّكَن من آياتنا عجب إذ أوفتِيَت إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدك رحمة ربنا آتينا من لدك رحمة وَهَيِّئْنَا مِنْ أَمْرِنَا وَشَدَّا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 وكلبهم باسق ذرى أيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثرارا ولملئت منهم ربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنزعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماعات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هؤلاءك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسايل يحلون فيها من أسايل ومن ذهبوا ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستبرق وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَضَرِبَ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ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 أو يصبح ماءها ظورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول ناجوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ طال موسى لفته لا اذرح حتى ابلغ مجمع البحرين اب انجي حقبا فلم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 قال أرأيت إذ أينى إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب قال ذلك ما كن ما نبغ فوتد على آثارهما قصصا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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي